ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده أن أنذر أن أنذر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 إن ربكم لرغوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين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 ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقضون فيهم. قال الذين أُوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفهم الملائكة ظالمين أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء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 وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا rasul دُونِهِ untuk شَيْءٍ umat وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا menghukum دُونِهِ yang شَيْءٍ dosa. Tetapi الَّذِينَ tidak قَبْلِهِمْ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حطت عليه الضلالة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 وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أَفَغَيرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الْضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجَأَّرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُرَابِ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 لَبِثَتْ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ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 ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ونرزقناه مننا رزقا حسنا ومن رزقناه مننا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا أُولَٰئِكَ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوُوا إلَى اللَّهِ يَوْمَ إذِينِ السَّلَمْ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زَدَنَاهُمْ عَذَابًا فَوَقَالَ عَذَابٍ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكث تتخذون أيمانكم دخلا تتخذون أيمانكم دخل بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به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 Innama sulqanuh, ala' al-ladzīn yetawalluhu, wal-ladzīnuhu bihi mushrikun. Wa'iza beddallā'aytama kana'aytun. Wallāhu a'lamu bima yunazzil. Qalū innama.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 Lisan yang dipidunkannya agem, dan ini lisan Arab yang jelas. Inilah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat Allah, tidak akan diarahkan وَلَمَا يَفْتَرِ الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالْإِيمَانِ وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما شرح بالكفر صدر فعليهم غضب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم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 وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت فكفرت بأنع الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا ثُمَّ